يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ يا بني يا يا بني آدم إما يأتي أنكم رسولون. يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياته يقصون عليكم آياته فمن يتقى وأصلح فلا خوف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 اللهم لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبل دبل دبل دوت, دوت, دوت ملامح دوت ك.